تعريف نشيد الاستقلال التركي نشيد الاستقلال ليس نشيداً فقط، بل هو أكثر من نشيد، لأن أهميته تعود إلى الظروف الصعبة عند تأليفه. أعلنه المجلس الوطني التركي نشيداً وطنياً في 12 أذار 1921. وبعد تأليفه كان يتوسل محمد عاكف أرسوي إلى الله بقوله رب لا تكتب على هذا الشعب كتابة نشيد وطني مرة ثانية نشيد الاستقلال التركي لا تحزن لن تخمد الراية الحمراء في شفق السماء قبل أن تخمد في آخر دار على أرض وطني شعلة الضياء إنها كوكب سيظل صاطعا فهي لأمة الغراء إنها لي ولشعبي دون انقضاء هلالنا المدلل أرجوك لا تقطب حاجب الجمال ابتسم لعرقية البطل ما هذه الهيبة وذاك الجلال وإلا لن تصبح دماءنا الزكية لك حلال من حق أمة التي تعبد الحق للاستقلال.